اينا فيغا تسم ما سن سبيلا ويطوف عليهم الدان مخندون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا